اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيم لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد